وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْكُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا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 لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون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 قَالَتْ اللَّهُ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 اِفْكَن آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّ نُكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ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 إِشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرؤية إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهاروس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 وَإِنَّ إلَيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدَعُونَ بَعْلَوْ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِ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 وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من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 ولد الله وإنهم لكاذبون أصقف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 وما مننا إلا له مقام معلوم وإننا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون وإن كانوا لا